اذْهَبْ مَعَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاعْتَزِلْهُمْ تَجَنَّبْهُمْ إِلَّا أَنْ يَأْتُوكَ ۚ وَقُلْ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنّه هو التواب الرحيم وإذ قُنتُم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون فَعَسَيناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وَلَوْ مِن قِيَبَاتِ مَا وَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَادْخُلِ الْبَابَ سَجَدَهُ وَقُلْ حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ تَغَيَّرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ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 تُبْيِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا مِنْ بَقْلِهَا وَقِسَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَغْدِلُّونَ الَّذِي هُوَ أَجْنَى بِالَّذِي هُوَ صَيِّر اِهُدِ قَوْلُ الصَّرَاسَ إِنَّ دَفْكُم مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَغَاؤُوا بِغَضَبٍ مِنْ اللَّهِ وَغَاؤُوا بِغَضَبٍ مِنْ اللَّهِ فَمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ لَكِنَّ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَال صاروا الصالين والنصارى والصالين من امن من بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلن اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 وَعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَن أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ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 قال انه يقول انها بقره صفراء فاقع اللونها صفراء فاقع اللونها تسن ناظرين فادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي ابن البقره شابه علينا واننا ان شاء الله مهتدون قال انه يقول انها بقره لا ذلول تثير النط تسير الارض ولا تسقي الحص مسلمه ناشيه فيها قالوا الان جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادراتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون قُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ وَعَذِ ذَالِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّتُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ فَمَنَّ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ دَعَتْ مَن عَقَلُوه وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضٌ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ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 ان تقولون على الله ما لا تعلمون فلا من كسب سيئه واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون والذين امنوا وعملوا الصالحات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 وبالوالدين احسانا وذل قربا واليتاما والمساكين وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه واعطوا الزكاه ثم توليتم الا قليلا منكم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون ذماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم فَأَطْرَدْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَا أُولَٰئِكَ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ وتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم تظاهرون عليهم بالاسم والعدوان وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجوهم أفتغمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزروا في الحياة الدنيا, في الحياة الدنيا ويوم القرآن يومئذ يردو الى اشد العذاب ووالله بغافل عما تعملون اولئك الذين اشتروا الحياه الدنيا بالاخره فلا يخفف عنهم العذاب فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَضَرَبْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْمَضَايِمَ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ افا كلما جاءكم رسول بما لا تهوا انفسكم بما لا تهوا انفسكم استكبرتم ففريق كذبت وفريق تقتلون وقالوا ان قلوبنا غلوب بل لعنهم الله بكفرهم فقلين ما يؤمن